وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْ فَاشِرُوا ذَالِكُمْ وَصَّاكم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لعلهم بلقاء رب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 سنجذي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون